اسمع عيد ضاقنك رجاع يا ابني, يا ابني هلو يا هلو بها لي اسمع عيد ضاقنك صحيت ميت هذا يا هالب هل جاي الشاعر الشاب أحمد الكعبي خالص. اسمع عيد ضوا منك رجع يبني صحيت ميت هلو يا ابني بهالي صفيت سميه يا هل برجي الله عين سودم فرحه يلون تجريحه واقول شلون زين جراحها لقي هي انا غيه بارك الله فيك بارك الله فيك و بورك هشلون اهنيها صيدك يا وليه دحرك غا صادق صابر وعن وين روح ما يبتئش غير واقول لربوح انا بعدك سوف تقفر صيتي قوبشاء ابني تريد خضره ورضنا تقفر ترجع علي هل قادم قادم صيد صاب وعلن الروح مبشري واقول الربوع انا بعدك صفت قفر صيد قوي يا ابني ترى تخضري وارضنا الجب رد الجعلي هلمي يا حسين <تصفيق> طلعت يا يوم ماذا انشفت بيار طلعت يا يوم ماذا انشفت بيار غزو يا حين انا احاول ما تاخذو صحيت بس لا لدي ما قبل هسه عريت عيون فقيه قبل هسه عريت عيون بغمي ممنون، ممنون، خاش، خاش طلعت يا يوم ملن شفت البيار غسور أو صياحي ومناحه لا طيما بس لا تقولوني ولدي مفقود يا طول حريت يعيوني مقمي فمي حريت لمن اسعى انشدقا انك حزن عاشور كي لا تملئ الله قلبك أحس قلبي المواضي السود أقاط عنك طميت على العين أويص واضيك ممنوع حرة هلما أسائل ويمشد عن حيد زين عايش كل اجتماع في بو عينك حاسق الظل مواضع السوق قطعنك قاموا تعال وحيل يا حسين ما يحتاجنا شهد ينقان محالك وله يروي مصايب حالك ضيا شهل دامع يكيم وايد عتق فالك وارفض جواد هي اللي وعرف جوابه اللو صيد العليل من شفت العقيلة وصيحت يا سينا هاي أم الله خدر خالني يجعد وننحب تقول خدري بكار بلد سلم وجئت ابنار وفقد احسيات مشويه وجئت ابنار وفقد احسيات مشويه من شفتل عقيله صيحك يا هاي ام خد يرخلنك قيتي ونن ولا ما هتقول خير بكى بلد سلم وجيت ابنا فقد يحسيات ما